فاطمه نحبش للموت بيج الصراط احنا yach salahna albara yach salahna albara yamm alhasan ya fatimah ya bayt sha'bih الهندسة الصوتية الهندسه الصوتيه والتوزيع مؤيد الاسماعيلي وابو حمزه التميمي يم الساع طحن الحسن يا فاق يا ضي تشع بيه السما ياسر كتابة ومحكمة wa انت ما <معي> يظهر ma <صحيح> <متعش> بيجس طاحلنا رجوا ورده وزرع حلمختار ما شنب غير البكا قام يهتمني من النار لا شي عاني بتفوه عطنا حبك للما بيجس طاحلنا بشتي لمون بيتش صاطعنا البره بيتش صاطعنا البره ورده وزراح المصطفى بهالوفو من هالشفاه يا بحر شوقي وعاطفه يا بحر شوقي وعاطفه للاخره انتم كنت يا فاطمه فاطمه الحب يشتلمى في بتجسى طحن الفرا فاطمه الحب يشتلمى في بتجسى طحن الفرا بتجسى تجددت لتكن للبشر شمس وكواكب الكون من الارض ويعود الشجار والامر ويعود الشجار عدل وسط الحوار اطيما <مترجم> نحبش <مترجم> يا حره يا اشرف نساء يا كوكب النهل الكساء الفار بك كل اساس بينا وبنا بهبي بيچس اطلحنا الرادود الحسيني عباس الملة كلمات الشاعر الحسيني او اسحاق الجابري